الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ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 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م م ذل ك ا ل ك ت ا ب ل ا ر ي ب ف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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك, من ربهم وأولئك بسم الله الرحمن الرحيم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 وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ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 وَبََّفِيهَا مِن كُ لِدَّةِ وَتَصْر فِي الرياعِِ والالسَّحابِ الْ المُسَخَِ بَيْن السماءِ وَالأَرْرضِ ل آيات لقَوْماطِلُون وَإِلَهُكمُم إلَهُ وَاحد ال ل إلَه إِلههُ الرَّحمَُ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 وََتَّفِيهَا مِن كُ لِدَّةِ وَتَصِْي فِي الرياحِ وَالسَّحابِ الْ المُسَخَرِ بَيْن السماءِ وَالأَررضِ ل آيات لقَوْمطِلون وَإِلَهُكُ إلَ وَاحد الله إه إِلههُ وَ الرَّحمَن الرحيم.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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له مَا في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده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 ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين مِن قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فِي ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فَغُفِ لِمَنْ يَشاءوويُعَّب مَْ يشاء وَلَّهُ على كُّ شَئٍ قَدير آممَنَ الرَّسول بِماَا أُنْزِ لَ لَْهِ مِ الرَّبّهِ وَْمُؤْمنون كلُلٌّ آمَنَ بِلهِ وَملائِكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَرسُل لا نُفَرِقُ بَنَ أحدَد مِ الرّسُِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إِلَّا وسعها لها مَا كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين مِنْ قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمناه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 وَلَّهُ عَ كُِّ شيءَئ قَدير آممَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُمْزِ لَلَْهِ مِ الرَبِّهِ وَْمُؤمنِنُون كلُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَملائِكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَرُرسُِ ل نُفَرلِقُ بَيْنَ أحدَد مِ الرُسُله وَقالوا سَمِعَنَا وَأَقَعن غُفَرانَكَ رَبنَا وَإِلَكَ المَصير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 رَبَّنَا وَلَا تَأْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرَامَ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا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 وَلَّهُ عَ كُِّ شيءَئ قَدير آممَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُْزِ لَلَْهِ مِ الرَبِّهِ وَْمُؤمنِنُون كلُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَملائِكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَرُرسُِ ل نُفَرنِقُ بَيْنَ أحدَد مِ الرّسُلِ وَقالَاوا سَمِعَن وَأَطَعن غُفَّرانَكَ رَبنَا وَإِلَكَ المَصير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 رَبَّنَا وَلاَ تَأْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرَاهَ كَمَا عَمِلْتَهْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا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 وَلَّهُ عَ كُِ شيءَئ قَدير آمنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِ لَلَْهِ مِ الرَبِّهِ وَمُؤْمنِنُون كلُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَملائِكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَرُرسلِ ل نُفَرنِقُ بَيْنَ أحدَد مِ الرُسُلِه وَقالوا سَمِعَنَا وَأَطَعن غُفَّرانَكَ رَبنَا وَإلَكَ المَصير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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فَغُفرِر لِمَنْ يشاء يُعِّبُ مَْ يشاء وَلَّهُ على كُِ شَئٍ قَدير آممَنَ الرَّسُول بِمَا أُْزِ لَ لَْهِ مِ الرَبِّهِ وَْمُؤمنِنون كُل آمَلَ بِاللهِ وَملائِكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَرُرسُ ل نُفَرلِقُ بَيْنَحَد مِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نَفْسًا إلا وسعها لها مَا كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 إن الددينين عِندَ اللله الإِسلام إن الددينين عِندَ اللهَّه الإسلام إن الددينينَ عندَ الله الإِسلام فمغتلَفَ الذيينَ أوتُ الكتابَ إللا منِن بعد مَا جاءهُم الْعلمُ بَغِيبَهُ وماَا يَكفرُرُ بآيات اللهه فَإِن اللهه سَرع الحسابَ عوضبِ اللههِ منن الشَّيطان الرجم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 وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش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 إنِنَّ رَبكُم الله الذي خَلَقَ السَّمواتِ والالأَرضَ فيِي سَِّةِ أي مِثُ استَوى على العْش ثمُ استَوَاء على العش يُكْشِد الليلى النَّهار يَطلب حثيتَ وَشَّممسَ وَقَمَرَ وَنجومَُ السخاتٍ بأَمرِ ه لَ الخَلقُ وَأَمرُ تباركَ اللَّم.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 إن رَبكُم الله الذي خَلَقَ السمواتِ والأَرضَ فيِي سَّةِأَ مِ ثمُ استَوى على العْف ثمُ استتَوَى على العْش يقْشِد الليلى النَّه يَطلب حثثَ وَالشَّممسَ وَقَمَرَ وَالنّجومَُ السخراتٍ بأَمرهل لَ الخَلقُ وَأَمرُ تباركَ اللهَّ.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 وَقحق وَوبقلَم كان يعملون فغُلبجناك وَقلَلَب صاجين وَق السة سجدين أوق السة سين أق السلةة سادين أوق السعلةة ساجدين أق السعرة ساين أوق السعلة ساين ووق السعلة سادين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر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 فَقَالَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ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 فَقَ الحَقّ وَبقَلَمَا كانَوا يَعملون فَغُلِبُ جُنالِكَ وَ قَلَ صاجِين وَقَ السَّحلَةُ ساجدين أُقَ السعلَةُ ساجدين أُقَ السعلَةُ ساجدين أقَ السعرةُ ساجدين أُقَ السعرَة ساجدين أوقَ السعرةُ ساجدين أوقَ ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر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 وَقحقّ وَ بقلَمَا كانَ يعملون فَغُلبُجنالكَ وَ قَلَ صاجين وَق السحلَة ساجدين أوق السعلةة ساجدين أق السعرةة ساجدين أوق السعة ساجدين وَقَ السعرةة ساجدين أوقَ السعرةة ساجدين وَوق ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إ الله سيُبتِ إن الله سيُبِ إ الله سيُبتِل إ الله سيبت إ الله سيت إ الله سيُب إن الله سيُترٌ إ الله سيت إ الله سيُت إن الله سيبتٌ إ الله لا يُصلح وَعمل المسدينين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 فقَحقّ وَوبقَلَمَا كانَ يعملون فغُلِبُ جنالكَ وَ قَلَ صاجين وَق السحلَة ساجدين أوقَ السعلةة ساجدين أق السعلةة ساجدين أوق السعرةة ساجدين وَقَ السعرةة ساجدين أوقَ السعرةة ساجدين وَوق السعرةة ساجدين.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 فقَحق وَبقَلَمَا كانَ يعملون فغُلِبُ غُنالكَ وَقَلَب صاجين وَقَ السحلةة ساجدين أقَ السعلةة ساجدين أق السعة ساجدين أوق السعرةة ساجدين أق السعرة ساجدين أوقَ السعرةة ساجدين أوق السعلةة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله <سؤال> سيُبت إ الله سيُب إ الله سيبت إ الله سيببت إ الله سيب إ الله سيببت إن الله سيببت إن الله سيببت إ الله سيبت إ الله سيبت إن الله لا يسلح وعمل المشدين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 فقَحقّ وَبقلَمَا كانَ يَعملون فَغُلبُ غُنالكَ وَقَلَبُ صاجين وَقَ السعَة ساجدين أقَ السعلَة ساجدين أقَ السعة ساجدين أوق السعرة ساجدين أق السعرةة ساجدين أوق السعرة ساجدين وَوقَ السعرة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 وكن رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ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 فَزَاجِرَاتِ زَجْرًا فَتَالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ الرَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِزَمًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لا يسمعونَ إى المَلاءِ الأعَلَى وَيُقذَفونَ مِنْ كُدْ لجانانبَ دُحورَ وَلَهُم ذاابُ وَاصِبَ إِللاا مَنْ الْخَطِفَ الْخَطفَةَ فَاتْبعهُ شِهابُ ثاقِبَ بِسممِ اللَّهِ الرحمَالِ الرحيم وَصَّفاتِ صَفاب فَالزاجِاتِ جَجر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 لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ الْخَطِفَ الْخَطْفَةَ فَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُثَاقِبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَ الزَّاجِرَاتِ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 لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ الْخَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ وَإِذْ سَأَلْنَا إِلَيْكَ نَظَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمما قُضَ وََّهُ إى قَوْم مُذِرين قالوا يَ قَوْمَناَ إا سَمععنَا كِتاببا أُزِلَ مِنْ بعد مسا مُصدَدِّقَل لِمَا بَْن يدَي يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجب دعاء الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابنا لين واذا صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بعد مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يا قَوْمَنَا أَجِبْ دَعْوَى رَبِّكُمْ وَآمِنُوا بِهِ يُكَفِّرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ, ذنوبكم وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَثَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضْ وََّهُ إ قَوْمِم مُذِرين قالوا يَ قَوْمنَا إِا سَمعنَا كِتابًا أُنْزِلَ مِنْ بعد موس مُصَدِّ قَلِّمَا بَْن يَدَيْ يهدي الى الحق و الى طريق مستقيم يا قومنا اجب دعاء الله و امنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابنا صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فَلَمما حَضَرُوا قالَاوا أَْصِتُ فَلََّا قُض وََّهُ إ قَوْمِم مُذِرين قالَاوا يَ قَوْمَنَا إِا سَمعنَا كِتابًا أُنْزِلَ مِنْ بعد موسَا مُصددّقَد لِمَا بَْن يَدَيْ يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجب دعاء الله وامنوا به يقفل لكم من ذنوبكم يقفل لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابنا لين صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فَلَمما حَضَرُوا قالَاوا أَْصِتُ فَلَمَّا قُضْ وَََّهُ إ قَوْمِم مُذِرين قالوا يَ قَوْمَنَا إِا سَمعنَا كِتابابًا أُنْزِللَ مِنْ بعد موسَ مُصدَدِّقَل لِمَا بَيْنَ يَدَي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 فلما حَضَرُوا قالوا أنصتوه فلما قد يولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قَوْمَنَا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه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 يا مَعشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِينِ استاستَطعةُم آنْ, أن تَنْفُظُوا مِنْ قطان السماواتِ والالْأَرضِ فَنْفظوم لا تَنْفضونَ إِللاا بِسُطان فَبِأَّ آلَائِ رَبّكُمَا تُكَذذبًا يُرسَلُ عَلَكُمَا شوظُ مِ النَّارِ وَنُعااسُ فَلا تَ فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوهم لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا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 يُرسَلُ عَلَْيكمَا شواضُ مِن النَّارِ وَنُحاسُ فَلا تَ تَصان فَبييّ آلَ رَبّكُمَا تُكَذبان يا مَعشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِينِ استاسطعتُم آنْ, أن تَنْفُضُ مِن أَقطان السمواتِ وَالْأَرضِ فَنْفظُوم لا تَنْفذونَ إللاا بِسُطان.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 يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِنِ إِسْتَطَعَتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوهُمْ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ أَشُوَاضٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ